قُلسيروا فِي الأررضِ فَظُر كَبَ كَ عَطِبَة الذيذينَ مِن قَبل كانََ أَكتَرهُم مُشكين فَأَقم وَجهَهَكَ للِذين القَم مِ قَدَلِأَ يأثَ يَم لا نَ رَددَّ لَهُ مِنَ اللهَّ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ مَنْ كَثُرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا ۖ تَلَأْلَأَ أَنفُسُهُمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ من فضله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا وَمِنْ يُذِيقَقُمْ مِن رحمته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 يَنَاتِفًا تَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا في السماء